تتمه باب الملء وكرت السقاء ف أ ن ا أ ث ي ر ه ووكرته توكيرا قال بج المزاد مفرطا توكيرا التعريق البج الشق والمفرط المملؤ كأنه شبه ما يخرج من طعنة ذكرها من الدم بما يخرج من الدم كأنه طعنة يخرج إذا انشقت من الماء و ي د و ز ان يريد شيئا غير ا ل ط ع ن ة قد شق كما شقت المزاد انتهى وكذلك افرطته افراطا اذا ملاته وزمجته وجزمته قال صخر الغي فلما جزمت به قربتي تيممت ا ط ر ق ة او خليفا ة ل ل قبل هذا البيت ت ع ي ق وصف ورده هذا ماء وقال أ ر ا د جزمت فيه ر وأطرقة طريق ب ت تيممت قصدت ي و جمع خ ل الطريق وراء الجبل ي ف وراء انتهى وقال مالك بن نويره دعتكم خلفكم ف أ ج ب ت م و ه ا مجازم في أ ع ا ل ي ه ا الجباه يعني ي قوما أ ن ه ز و ا يعني اشتقتم إ ل ى اللبن و ا ل م ج ا ز م م م وطاب ل و ة الاسود ب ب ألبان شيء يعلو ه ب بني, بني شيبان عنه امتعى وقال ل أ بن يعفر تالله لقد جاورتموه ب ذ م ة حتى يفارقكم إ ذ ا ما أ ح ر م ه جذلان ي س ر ج ل ة م ك ن و ز ة دسماء ب ح و ن ة ووطبا مجزما ا التعليق دسماء يخرج دسمها وبحونة ضخمة كان رجل من بني حنظلة يقال مجاورا فغدوا فأخذوها الأسود رجل حنظلة له طلحة في بني عجل بن لجين فغدوا على إبله فأتى طلحة وسأله أن يبغي له إبله فأتى حتى يخرج بني في بني يبغي ي ضخمة من ه وبحونة بن أن أ وعجل أ خ و ا ل ا ل أ س و د فقال ق ص ي د ة يدعوهم ب ه الى إ رد ا ل إ ب ل يقول لو كنتم جاورتم طلحه في بلادي لم ي أ خ ذ أ ق و ا ل ك م ولم يمتنع أ ن يعطي من س أ ل ه وجلال ا و و ر ه ج د مسرورا و ي ق ك التمر ن يعطي بطاب ا ل وجلال ل ب ن ا وهو مسرور بما يعطي ويروى حبناء وهي ا ل ع ظ ي م ة و أ ص ل الحبن ا ن ت ف ا ق البطن ويريد بقوله ما أ ح ر م أ ن ه ما كان يحرم سائليه يقال حرمت الرجل و أ ح ر م ت ه إ ذ ا لم تعطه شيئا مما س أ ل ا ن ت ه ى ويقال زندته وزنرته ومزرته و أ ف ع م ت ه و أ س ر ع ت ه ويقال حوض مترع وحوض ترع قال أ و س صبحن ا بني عبس و أ ف ن ا ء عامر لصادقة ج ويصف د والدم من الماء و خ ل كل ج ن من ه م م بالمغيرة م د ورجلة وكل غبيط ع التعليق م يصف خيلا لهم أ غ ا ر ت على عبس وعامر والأثناء ضروب من الناس واراد ل أ ث ن ا ء ض و ب من ل ن ا ا س و أ ر ب و ق ع ة ص ا د ق ة فحذف الموصوف واقام الصفه مقاما يريد أ ن ه م عرقوهم و أ ت و ا عليهم كما يأتي السيل على المكان السيل فلا شيئا يأتي يدع فيه على ويخلجنهم اللفظ للخيل والمعنى ل أ ص ح ا ب ه ا والصمد موضع غليظ لا يبلغ أ ن يكون جبلا ويخلجنهم بالطعن خلجا يجذبنهم و ا ل ر ج ل ة م س ي ل الماء والجمع رجل و ا ل غ ب ي ط الموضع الذي ارتفعت جوانبه ووسطه مطمئن وقال ا ا ل ل م غ ي ر ة و م غ ب ي الوادي ط وكل مليح ا اتسع واشتوا وغائض ا فهو غبيط يريد أنهم يخرجونهم غبيط ب يريد ط ع المواضع ن من انتهى هذه و ق قال ا ل ل رعبه يرعبه فهو مرعوب فهو م ن الهزلي تراه كتخفاق الجناح ودونه من النير أ و جنبي ض ر ي ة منكب بذي هيدب أ ي م ا الربا تحت وذقه ي فتروى و أ ي م ا كل واد فيرعب ب برقان جبل ومنطب بذيهيدب ه تراه أنه التعليق كتخفاق الجناح يريد أنه يلمع والنير ا يقول يلمع مرتفعة موضع معروف قطعة يخفق يريد وضرية وصف ح س أ ي هذا البرق في سحاب له مثل الهدب يروي ا ل أ م ا ك ن ا ل م ر ت ف ع ة ل أ ن ه كثير المطر و إ ذ ا كانت الربا قد رويت فما سواها احرى بري انتهى قال الله عز ذكره و ك أ س ا دهاقا وقال لبيد فدعدع س ر ة الركاء كما دعدع ساق ا ل أ ع ا ج م ا ل غ ر ب ة وقد أ د م ع إ ن ا ء ه إ ذ ا م ل أ ه حتى يفيض قال وسمعت الباهلي والكلابي يقولان أ ذ ه ق إ ن ا ء ه واتعبه إ ذ ا م ل أ ه وقال أ ب و زياد لغلامه اتعب العتاد أ ي املئ القدح و المطم حر المملوء يقال ما زال يصب في إ ن ا ئ ه حتى ا م ح ر ت و إ ن ا ء محزم ل ومزحلف ومخزرف أ ي مملوء و ذ أ ج ت ا ل ق ر ب ة إ ذ ا م ل أ ت ه ا وقد ا ن ز أ ج ت أ ي ا م ت ل أ ت وغرضت السقاء أ غ ر ض ه غرضا وكذلك الحوض أ ي ملاته قال الراجل لا تاوي للحوض أ يفيضا أن تغرب خير من أن من تغرض تغيظه خير ان ل ل لا تشفق على الحوض ت تشفق ع ي أي ق م كثرة يقول إن الاستظهار م ء الذي ت ق ي بجمع الماء خير من ا ل إ ش ف ا ق على الحوض انتهى ويقال إذا أغربته ملأته فهو مغرب إذا ملأته و م خازم ن بن ه قول و بشر أبي ك أ ن ض ع ن ه م غ د ا ت تحملوا سفن ت ك ف أ في خليج مغربي التعليق شبه الأضعان بالسفن لأن الآلة يشبه بالماء وهو يرفعها في نظر العين فكأنها إذا كانت فيه سفن في ماء تكفأ تذهب يمينا وشمالا لأن تكثأ تذهب يشبه في فيه في شبه وهو نظر سفن والخليج ق ط ع ة من ماء البحر ينقطع من ماء البحر فيجتمع في ن ا ح ي ة انتهى ويقال أ ف ه ق ت ه إ ذ ا م ل أ ت ه حتى يفيض إ ف ه ا ق ا فهو مفهق والفهق الامتلاء ومنه قيل رجل متفيهق وهو الذي يتوسع في كلامه و ي م ل أ به فمه قال و س ن ا ث الكلابيه يقول أ ف ه ق البرق إ ذ ا ا ت ف ع والطافح الممتلئ ويقال قد طفح عقله إ ذ ا ا ر ت ف ع ومنه قيل سكران طافح ومنه يقال اطفحت ط ف ا ح ة القدر وهو ما يعلو على ر أ س ه ا من الزبد في أ و ل غلها و إ ذ ا م ل أ الجاب حوضه قيل ج ب أ فلان في ح ل ق ة حوضه وكذلك يقال وف ح ل ق ة حوضك لا يحفر ا ل ن ا ج خ أ ص و ل جذره إ ذ ا حركته الريح و ا ل ن ا ج خ ا ل م و ج الذي يضرب المسناه فيخربها وله صوت ويقال له إ ذ ا فاض من ملئه اغربت حوضك والغرب ما سال من الماء بين الحوض والبئر و إ ن ا ء نهدان وقربان وكربان إ ذ ا قارب الامتلاء ويقال إ ن ا ء شطران ونصفان إ ذ ا كان الشراب إ ل ى ن ص ف و إ ن ا ء قعران إ ذ ا كان الشراب في ق ع ر و إ ذ ا قاربت الدلو ا ل م ل أ فهو نهدها يقال قد نهدت للملا أ ي قاربته و أ ن ش د ا قد نهدت للملا أ و قرابه التعليق يصف دلوا أو جفنة أو غيرها انتهى يصف جفنة أو أو فإذا كان دون ملئها دون قال ي في ل قد غربت د ل و ق الراجل ا ل لا تملا الدلو وغرض فيها ف إ ن دون ملئها يكفيها وكذلك عرقت فيها وبعضهم يقول لا تملا الدلو وعرق فيها ف إ ن كان في أ س ف ل ه ا ماء قليل فهو س م ل ة وكذلك وضخت واوضخت كقوله في أسفل الغرب وضوخ أوضخ التعليق ويروى ض أوضخ و خ ا ل ل ت ع ق و ي ا ل و ض و خ بفتح الواو فمن فتحها جعلها اسم الماء في الدلو ومن ضمها جعله المصدر كما تقول أ ن ت أ ك ل و أ ن ت قيام ويجوز أ ن تقدر محذوفا ك أ ن ه قال في أ س ف ل الغرب ماء وضوح انتهى وكذلك شولت في أسفل الدلو شولا وجاء ب إ ن ا ء ينسف و ق ص ع ة تنسف إ ذ ا كان م ل آ ن يفيض من الامتلاء سمعته من ث ل ا ث ة من بني كلاب من لزاز و غ ن ي ة و أ ب ي الغمر و إ ن ا ء طفان إ ذ ا كان ممتلئا الباب الثاني بعد ا ل م ئ ة باب ب ق ي ة الماء راجع في فقه ا ل ل غ ة فصل سياق البقايا من أ ش ي ا ء م خ ت ل ف ة ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ن ي ة والثلاثين بعد المئتين وفصول ك م ي ة الماء وكيفيتها ومجامعها من ا ل ص ف ح ة ا ل خ ا م س ة والثمانين بعد المئتين إ ل ى ا ل ث ا م ن ة والثمانين بعد المئتين دعث الماء بقيته قال زياد الماء قال الملقطي النائم صواه هاجسي هل ومن بقيته وردته بذبل خوامس فاستغني بعثا بالد المكارس التعليق المنهل الموضع الذي فيه الموضع والنادي البعيد أعلام من حجارة أيضاً الأراضي والهجس ما يدور في فوصفه بالهاجس ل أ ن الهجس يقع فيه و إ ن م ا ت ه د س النفوس فيه وتظن الظنون لهوله و م ش ق ة السلوك فيه فيحدث الذي يسير فيه نفسه بما يقع له أ ن ه يصيبه فيه وردته يعني المنهل برواحل زبل وهي التي قد زبلت من التعب والخوامس التي ترد خ م س ا واستغن واستغنى واحد أ ي أ خ ذ ن ا ما في الحوض ويقال ا ا ا ل ل ل ب د ذ أثره بين بقي في الحوض حضج وحضج وهي البقية وانشد ه ي ل ب ق ي ة و أ لهميان بن ق ح ا ف ة السعدي ف أ س ا ر ت في الحوض حضجا حاضجا قد آ ل من أ ن ف ا س ه ا رجارجا التعليق أ ي بقايا في أ س ا ر ضمير يعود إ ل ى ا ل إ ب ل و أ ر ا د بقوله حاضجا ا ل م ب ا ل غ ة كما يقال شعر شاعر ووتد و ا ت د ومعنى آ ل ة صار وعاده و ا ل أ ن ف ا س جمع نفس وهي ما يقرع الشارب من الماء في مقدار بقاء نفس حتى ينقطع و ا ل ر ج ر ج ة ماء وطين يكون في أ س ف ل الحوض ويقال لما يبقى في الحوض من الماء الكدر والرنق طهئله والجمع طهئل ثعلب الطهئله والطهلئ وانكر الطهئله وهي ا ل م ط ي ط أ ايضا قال الراجل ترعى سمال الطهئ للمطائط ا ي التعليق يصف إ توع السمال تشربها ولا ت ع ا ف ا ل م ا ء الكدر والطين انتهى ومما يبقى في أ س ف ل الحوض من الماء الكدر ر ن ق ة و ر ن ق ة و غ ر ي ن ة و ر ج ر ج ة و ط م ل ة ومطله ص ل قال الأصمعي والأحمر ل ة ا هي م ة محرك والمين والحمردة م والحبردة ح ر الطاء ا ل و د هي الغرين والغريل وهو ا ل ت ق ن في أ س ف ل الحوض والطلخ والمطخ والمطيطه كل هذا واحد وهو ما يبقى من الماء في الحوض أ و الغدير الذي يبقى فيه الدعاميس لا يقدر على شربه ومما يبقى في الحوض من الماء المتغير قولهم بقيت في ا ل ح و ض ص ر ا ت و أ ن ش د من كل حمراء كل ر ش ومما ب للصرى تعليق ح ر تشرب الصرى ا لونها ولا تعافه ء في وهو ح م عندهم و د ن ت ه وبعضهم ى يبقى ك ر صرا فيقول ي ومما في الحوض من الماء القليل الصافي الذي ترى أ ر ض الحوض من ورائه من صفائه ص ب ا ب ة وجزعه و ف ر ا ش ة والحوض المستريض الذي تبطح الذي قال د تبطح فيه م الراجل ء ع ى وجهه قال ا ل خضراء فيها وزمات بيض إ ذ ا تمسوا ا ل ح ض يستريض ل ل ت ع ع ي ق ن ا ب ا ل خ ض ر ا ء د ل و ا والوزمات جمع وزمة و جمع ه ي ا ل س ي و ر ا ل ت ي بين تكون ا ل ع ر ا والدلو ق ف ي كل ل أذن من آذان من ا د ل و وزمة إ ذ ا مست الحوض هذه الدلو هذه يستريض يريد أ ن هذه الدلوى ض خ م ة تحمل ماء كثيرا ف إ ذ ا حطها المستقي في الحوض وهراق الماء فيه انبسط ل ك ث ر ة ما كان فيها من الماء انتهى ومما يبقى في الحوض من الماء القليل الصافي ولا ترى أرض الحوض من ورائه من من وسنلة ترى يبقى وصبة وسملة وحقلة وخبضة ثملة في أرض و ا ل ج ح ف ة ما يقع من جوانب الحوض في الغدير وفي السقاء وفي الإناء الخبط والرفض وهما نحو من النصف ويقال خبيط قال الراجل إ ن تسلم الدفواء والضروط يصبح لها في حوضها خبيط التعليق قال عندي أن الدفواء والضروف اسم ناقتين يقول إن سلمتا في سيرهما يقول عندي في أن إن فصبحتا حوضا فيه خبيط فشربتا منه انتهى وكذلك ا ل ص ل ص ل ة والشول قال العجاج ك أ ن عينيه من الغؤور قلتان في لحتي صفا منقور صفران أ و ح و ج ل ة قارور صيرتا بالنضح والتصيير صلاصل الزيت إ ل ى الشطور التعليق الغؤور أ ن تدخل العين في ا ل ر أ س من الكلال والتعب والهاء ت ع ب و ا ل تعود إ ل ى جمل ذكره والقلتان نقرتان في حرفي صفا والصفا ا ل ح ج ا ر ة جعل ر أ س ه كالحجر وموضع العينين منه بمنزله نقرتين وصفران ا ل خاليان وهما وصف ل قلتان في لحدي أ ي جانبي صفا و ا ل ح و ج ل ة ا ل ق ا ر و ر ة ك أ ن ه قال أ و ق ا ر و ر ة قوارير قرار وقارور الجميع و ا ل و ا ح د ة ق ا ر و ر ة يعني أ ن القارورتين غيرتا صلاصل الزيت وهي بقاياه إ ل ى أ ن صارت إ ل ى شطورها و إ ل ى أ ن صيرت, صيرت والنضح الرشح يريد أ ن يشبه عيني البعير وهما غائرتان بنقرتين في ص خ ر ة أ و قارورتين فيهما زيت قد نقص على مر الدهر حتى بقي منه شيء يسير منه ابو ن ت ه ى أ زيد في ا ل ق ر ب ة رفض من ماء ومن لبن وهو مثل ا ل ج ز ع ة و ا ل ن ط ف ة يقال منه رفضت فيه ترفيضا و ا ل خ ض ف ة مثل الرفض ولم يعرف لها ولا ل ل ن ط ف ة فعلا و ا ل ض ه ر الماء القليل ويقال للماء الكثير لا يوبى ولا يفسج ولا ينكش ولا يغ... ولا يغبغض ولا يغضغض ولا يوبى يفسج ينكش يغبغض يغضغض يغرض ولا يغرض, ولا يغرض قالوا عين الكلمه ة في ي ج م ع ا م ف ت و ح ة إ ل ا في يوبي ف إ ن ه ا م ك س و ر ة العين ولا ينزح عن ثعلب وغيره غار الماء يغوره اورا وغاض يغيض غيضا وغضته أ ن ا وحبط ماء البئر وحبط البئر ماء وبلح ونزف نزوفا ونزفه الدم و أ ن ز ف ه الشراب ونزف دموع عينيه و أ ن ز ف ه ا وماء بكر وغور وربض إ ذ ا جف من الغدير ونضب الماء وحسر يحسر قال أ ب و عمرو غار الماء غورا لا غير ويقال في الدمع وكل شيء غؤور وقال أ ن ك ر البئر حبط ماء و خبط بالخاء من ا ل خ ب ط ة وهو الاسم زاد أ ب و عمر بقي في الحوض س ب ح ة عن أ ب ي عمر وقال ا بن ا ل أ ع ر ب ي هي سحبه ة المئة الباب الثالث بعد المئة باب التضييع ا ل بعد و إ م ا يقال أضاع الشيء ل يضيعه إضاعة وضيعه يضيعه ت ض ي ع ا وضاع الشيء يضيع ض ي ع ة و ض ي ع ا وساع يسيع في معنى ضاعه ضاع و أ س ع ت ه إ س ا ع ة إ ذ ا أ ض ع ت ه و ن ا ق ة ا ن س ي ا ع إ ذ ا كانت ت ص د ر على ا ل إ ض ا ع ة والجفاء قال س و ي د بن أ ب ي كاهل فكفان الله ما في نفسه ومتى ما يكفي شيئا لا يسع, التعليق لا يسع أي لا يذكر عدوا له يعتقد في نفسه أ ن ه متى قدر على فعل شيء فيه هلاك السويد اجتهد في إ ي ق ا ع ه به فكفى الله سويدا أ م ر ه ومنعه من أ ن يصل إ ل ي ه بمكروه ومتى كفى الله تعالى شيئا ما يخافه لم يقدر س ع ذلك الشيء لم ي أ ح د على إ ض ا ع ت ه انتهى وقال الشاعر ويلم أ ج ي ا د شاه ش ا ت ممتنح أ ب ي عيال قليل الوفر ا ل مسياع ي المسياع ت ع ل ل ي ق ا المضياع أ م أ ج ي ا د ش ا ت بعينها والممتنح الذي يعطى ا ل ش ا ة ينتفع بلبنها وولدها مده من الزمان ووصفها أ ر ا الشات د مجح و بالغزر و أ ن ه ا يكتفي بلبنها العيال وويل فلان دعاء عليه وكثر استعماله حتى تكلموا به وهم لا يعنون به الدعاء ويريدون به التعذب من الشيء و أ ن ه يفوق غيره في المعنى الذي وصف به و م ل أم ف ا ن وسكلته وقاتله الله أمه ق د استعملت ا ل هذه أ ش ي انه ء على غير وجه لم يصرف اجياد لانها أ ن ث ى م ع ر ف ة وشاه منصوب على التمييز كما ت ق ويلم ل و زيد رجلا ومثله قول ويلمه م ل قول ل ل ه ه ا ز و ي رجلا ت أ ب ي به غبنا وشاه ممتنح وصف لشاه ك أ ن ه قال شاه رجل ممتنح وهو الذي ي أ خ ذ المنح ويستوهب ا ل ه ب ة ويجوز أ ن يروى شاه ممتنح بفتح النور ن كما تقول هذا تقول ج ل الصدق وشاك م م ت ن ح وشاك امتناع قريب كل واحد منهما من ا ل آ خ ر في المعنى انتهى ويقال أ ز ا ل ه إ ز ا ل ة إ ذ ا افتهان به ولم يقم عليه وقد زال هو ي ز ي ل وجاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إ ز ا ل ة الخير ويقال أ س د ا ه يسديه إ س د ا ء إ ذ ا أ ه م ل ه وتركه قال الله عز ذكره ايحسب الانسان ان يترك سدى قال ل ب ي ذ فلم أ س د ما أ ر ع ى وتبل ن رددته و أ ن ج ح ت بعد الله من خير مطلبي التعليق ما كان يقول لم أهمل وتبلن يقول أنه كان من قومه له في قوم آخرين. أدركت تبله له رددته أدركت أخذت أرعى في آخرين قومه قوم بحقه وثر من منهم أنه و أ ن ج ح ت أ د ر ك ت بغيتي من خير مطلب أي الكريمة من المطالب الكريمة ولم أ ط ل ب من المواضع التي في الطلب منها ن ز ا ل ة وسقوط انتهى ويقال وأباعر قيود ويقال أهملته إهمالا ويقال إبل همل وهمل وهمال وهم بعير يكن مقيدا ليست عليها في راعي إذا إهمالا إذا كانت ترعى في البلاد بلا لم أهملته إبل همل ترعى سدى سدى الباب الرابع بعد ا ل م ئ ة باب التندم راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب ا ل ح س ر ة والحزن ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المئه ة ندامة يقال تندم على الشيء يتندم تندماً وندم يندم تندما على تندم وندم و و وندمان وسدم يسدم سدماً والسدم غيظ مع حزن ويقال رجل نادم حزن نادم سدما سادم يسدم مع غيظ و قال د تفكن تفكنا وتفكها يتفكه تفكها ا ق الله ع ز ف ظ ل ت م تفكهون أي تتندمون أي ق ابا ل سنات أ عمرو الشيباني يقول كان أ ب و ح ز ا م ا ل ع ك ل ي ي ق ر أ ه ا فظلتم تفكنون ويقول تفكهون من الفاكهه ويقال حسر يحسر ح س ر ة وهو رجل حسر ولهف يلهف لهفا ولهفانا و تلهف يتلهف تلهفا وهو رجل لهسان وامراه أ ة ل ه الباب الخامس بعد المئة باب التحدث الى النساء يقال هو نساء اذا كان يتحدث إلى بعد و وزير يتحدث نساء كان إذا إ ل ى النساء ا ويكثر ي ر ز ت ه م قال مهلهل ف ل و نبش ا ل كليب فيخبر بالزنائب اي زيري التعليق م ق ا ب فيخبر ر زيري عن أي أراد فيخبر أي زير أنا وذلك أن فيخبر زير يعذره كليبا كان ف ي وذلك قال و ل إ ن م أنت انتهى زير ا ق ر ؤ ب ة قلت لزير لم تصله مريم ض ل ي ل أ ه و ا ء الصبا يندم هذا الضمير المجرور الذي أ ض ي ف ت مريم إ ل ي ه يعود إ ل ى الزير وكان لهذا الزير ا م ر أ ة يهواها اسمها مريم وظليل هو الذي ضلله الهوى والضمير المنصوب يندم ي على و د إ الزير يقول الذي ضل له الهوى يندم هذا الزير يقول ضل له على يندم صباه ولهوه وافراطه فيهما انتهى ويقال هو تبع نساء وطلب نساء وخلب نساء وحبث نساء ويقول اهل اليمن خلم نساء وقد خالمها و ا ل ع ز ه ا ت الذي لا يحب النساء وعجب ن س ا الباب السادس ل بعد م ئ ة الكتابية باب الفحص عن الأمر الصفحة السابعة باب البحث باب الخبر بالأخبار الشيء راجع الألفاظ الفحص الأمر فأنا أتندس تندسا وردل ندس وندس إذا كان عالما وردل وتنحست عن عن عن ع تندست أتندس ندس وندس ن في ه تنحسا وتحسبت عنه تحسباً وبحثت و تحسبا أبحث بحثا ونقبت عنه عنه ن قال ب أنقب ت ت عنه ن ق ي ق ا المخبل السعدي ولئن بنيت لي المشقر في ه صعب تقصر دونه العصم لتنقبا عني ا ل م ن ي ة إ ن الله ليس كعلمه علم التعليق المشقر المعروف قال عندي أنه يقرب حصم من هجر أنه في يصعب إليه جبل صعب يصعب الارتقاء وقد ا وعصماء ل ع جمع أعصم ص م ت ص ر و دون ن إن الله ليس كعلمه علم لأنه ه رأشه الله كعلمه يريد ليس ي لا علم خبرته ف ى انتهى عليه مكان انتهى. وقد خ أ خ ب ر ه وخبرته أ خ ب ر ه وتخبرته تخبرا ومن أ ي ن خبرت هذا الخبر أ ي من أ ي ن علمته و ت ن قال العجاج وقد نرى بالدار يوما أ ن س ا جم الدخيس بالثغور أ ح و س ا و ل ه و ة الله ولو تنطس ق ص ا التعليق الأنس سكان الدار والجم الكثير والدخيس العدد الكثير والأحوس ا ل ب ي ء البراح من مكانه ل ر من ك ث و ل ه و ة الله معطوف على قوله أ ن س ا وقيل في معنى التنطس أنه التعمق والتنوق في طلب الحسن وصف رجال الدار وكان أ ن ه يرى بها عددا كثيرا ويرى فيها ما يتمناه المبالغ في طلب ا ل أ ش ي ا ء الحسنه ة ا ن ت ى ومنه ن قيل للطبيب ا س ي و ن ا ا س ي ب ل ف ت ح ونقيس ل ل م ب ا ت ه في الأمور قال أ و س فهل لكم فيها إ ل ي ف إ ن ن ي بصير بما أ ع ي ا ن ط ا س ي حزيما ف أ خ ر ج ك م من ثوب شحطاء عارك م ش ه ر ة بلت اسافله دما ل المعروف بالقرية م و ض ع وكانوا أ خ ذ و ا معز ة أ و س فاقتسموها يقول أ ن ا بصير بما يزيل عنكم عار ما فعلتم و أ ن ا أ ب ص ر من الطبيب وابن حذيم رجل من تميم الرباب والعارق الحائض يقول أ ن ت م بفعلكم ما فعلتم ب م ن ز ل ة الشحطاء الحائض التي ظهر دم حيضها في ثيابها فهي تستحي أ ن يراها أ ح د ف أ ن ت م مثلها من أ ج ل ما فعلتم انتهى ويقال, ويقال, ويقال للملمول الذي يسبر به الجرح المسبار وللفتيله مَا التي تدخل في الجرح السبار قال خداش بن زهير العامري طعنت اذا ما صدور الكمات بلت من العلق المائر تهال العوائد من سبرها ترد السبار إ ل ى السابر التعليق العلق الدم المائر الجاري وتهال السبار لا تصل الفتيلة إلى قعرها وجعلها السبار الذي يريد علاجها إذا رأى ساعتها السبار لا يبلغ أقصاها وقوله تصل إلى لأن علم يبلغ تفزع ترد ترد يريد رأى أي أن فلم يدخله فيها فلذلك قال ترد السبار والسابر الذي يعالجها انتهى تتمة احتسبت ما في نفس فلان اي اختبرته قال الشاعر تقول نساء يحتسبن مودتي التعليق ما ليعلمن ما اخفي ويعلمن ما باب البحث الشيء ويقال فلان اي قال الشاعر نساء اخفي عن نفس في ابدي بخط الرقي يحتسبن بالباب وبخط الرزاز يحتسين ر ه ي بالياء بنقطتين يريد أ ن هؤلاء النسوه ة ي س ا ئ ل ن ليعلمن ما في نفسه من مودتهن وينظرن هل يخفي لهن من الحب مثل ما يبدي انتهى وتبحرت الخبر أتبحره تبحرا التسمع الخبر الباب السابع بعد المئة باب المئة راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب الاستماع الصفحة ا ا ل ر باب ع ة و ل ع ش ر ي ن ع د اصل ل الثانية يقال م ئ ة أصاخ التخليط راجع ف يقال الألفاظ الكتابية باب الالتباس والعشرين الصفحة السادسة والعشرين لبكت ا ل أ م ر لبكا وبكلته بكلا إ ذ ا خلطته قال الكميت و غضابا علينا أ ن نسمي أ م ه م حصانا ولا ننمي بنيها إ ل ى بعلي يهيلون منها ذاك في ذاك بينهم أ ح ا د ي ث مغرورين بكل من البكل التعليق يقال هلت الدقيق وغيره في الوعاء إ ذ ا طرحته فيه و أ ر ا د بالغضاب جذام وذلك أ ن بني أ س د تزعم أ ن جذاما هو جذام بن أ س د بن خ ز ي م ة و أ ن ه م انتقلوا بنسبهم إ ل ى اليمن ف ا ل ك م ي ة يعاتبهم على ذلك ويدعوهم إ ل ى الرجوع إ ل ى نسبهم القديم فيما يزعم يقول غ ض ب علينا أ ن قلنا أ ن أ م ه م أ ت ت بهم من بعدها خ ز ي م ة ولا ينبغي أن ينسبوا ب غ ي ي أن ن إ ل ى غير أ ب ي ه م وقوله يهيلون منها ذاك في ذاك هو أ ن ه م يخلطون في ادعائهم ل ل ق و في لغير خ ز ي م ة وبينهم أ ح ا د ي ث م ص ن و ع ة غرهم الذي صنعها وخلط فيها ولم ي أ ت بالحق و أ ح ا د ي ث مبتدا وبينهم خبرها وقال ب بينهم ظرفا ويكون أحاديث خبر ابتداء ك يكون ويكون ل الوصف لأحاديث ليهيلونه ظرفا أحاديث ويجوز محذوب أن ت د ي ر ه زهير رد ا ل إ م ا ء جمال الحي فاحتملوا الى ا ل ظ ه ي ر ة أ م ر بينهم لبكوا التعليق يقول ردت الاماء الجمال من المرعى للارتحال و أ ص ل ح و ا امرهم إ ل ى الظهر حتى انتظم الارتحال و إ ن م ا ت أ خ ر و ا إ ل ى الظهر ل أ ن ه م كانوا مختلطين فمكثوا حتى استتب لهم الرحيل و أ م ر مرفوع ب إ ض م ا ر فعل تقديره حبسهم أ م ر بينهم لبك أ و ثبطهم أ و ما أ ش ب ه ه من ا ل أ ف ع ا ل دل على هذا الفعل هذا قال و ل ه ف ح ت م الاصمعي ل قال ه انتهى ر ة ا و س أ ل رجل الحسن عن شيء فقال له اعد علي ف ك أ ن ه اعاد خلاف الاول فقال الحسن لقد لبكته وقد م الامر همرجة ر ج ت خلطته اذا ولحوجت الامر ل ح و ج ة اذا خلطته وعوجته ودعملت الشيء خلطته قال ا لا ع ج ج لا يطلبيني ض ع م المقذي ل يدعوني والمقذي الذي فيه قذى وليس بصاف يقول لا ل يدعوني الفعل القبيح إ ل ى نفسه ل ش ه و ة ولا الخلق ا ل س ي ء بل أ ف ع ل من ا ل أ ف ع ا ل أ ج م ل ه ا و أ ت خ ل ق من ا ل أ خ ل ا ق ب أ ح س ن ه ا ودغمري م خ ل ط مدنس انتهى ويقال ويقال سواد وبيض وأعجلها الشيء بالشيء إذا خلطته ويقال للفجر شميط لأن فيه بقية الليل شميط يتلي آخر الليل قال إذا النهار الشاعر حاجة بها ساطعه خلطته للفجر لأن لم سمطت من تفه آخر عن التعليق يقال تهت بالكلام أ ف و ه وتفوهت به إ ذ ا تكلمت به يقول أ ع ج ل ه ا الصبح عن أ ن تنطق بما كانت تريد أ ن تقوله ويتل ي بمعنى يتلو والساطع المضيء انتهى وقال بنقبة ب د ي ا ج وريط مقطعي ا ل ت ع ل ل ي ق ا ز ن ا ب ة زنب الطائر وقد يقال في الطائر زنب وزنب في الخيل أ ك ث ر من زنابه ة وفي كل واحد كل م ن م ا اللغتان يعني أ ن شعر زنبها أ ب ي ض و أ س و د والتجويف أ ن يبلغ بياض قوائم الفرس إ ل ى جوفه و ا ل ج و ن ة الدهماء ا ل ش د ي د ة ا ل د ه م ة ويقال للاسود ج و ن و ا ل ن ق ب ة اللون يريد أ ن سواد ه ا مع نعمة ش ع ر ه ا و ج يشبه ق لونها ي سواد الديباج و أ ن بياض ه الريط يشبه بياض ا وهي ثياب ف ل ب ي ض وجعل البياض مقطعا ل أ ن بياضها متفرق ف ك أ ن ه خرق م ق ط ع ة من ثوب انتهى قال ومنه سمي ا ل أ ش م ط أ ش م ط ا وكان أ ب و عمرو بن العلاء يقول ل أ ص ح ا ب ه اشمطوا أي خوضوا في شعر م ر ة وفي حديث أ خ ر ى وفي غريب م ر ة ويقال قد غ ل ث البر بالشعير وعلسه ومنه اشتق ع ل ا ث ة و أ ج د في نفسي ت غ ل ي ث ا أي اختلاطا وفلان ي أ ك ل الغليث أ ي برا قد خلط بالشعير وقد قتل النسر ب ا ل غ ل س ة ممال وقد ه له في طعامه فيأكله و شيء يخلف في ي ف ت ل ه ريشه فيأخذ و ق مرج أ م ر القوم أ ي ا خ ت ل ف وفسد ومرجت أ م ا ن ا ت الناس أ ي فسدت قال أ ب و دؤاد مرج الدين ف أ ع د د ت له مشرف الحارك محبوك الكتب التعليق يريد للامتناع من الضرر والشرر أعددت يريد من الذي قد ويقال ق ع ف ه الناس فرساً مسرف الحارك مسرف ا ر العنق انتهى ويقال مرج الخاتم في يدي إ ذ ا قلق وقال الله عز وجل فهم في أ م ر مريج أ ي اختلاط ومرج السهم وامرجه الدم اذا اقلقه حتى يسقطه الباب التاسع بعد ا ل م ئ ة باب ا ل إ ص ا ب ة بالعين يقال عنت الرجل إ ذ ا أ ص ب ت ه بعينك ف أ ن ا أ ع ي ن ه عينا و أ ن ا عائن وهو معين ومعيون قال العباس ب ن مرداس أ ك ل ي ب مالك كل يوم ظالما وكانت ا ل ل ظ م أ ن د قد وجهه ملعون ك قومك يحسبونك وإخال معيون أنك سيدا سيد ا ل ع ل كليب ي ق ه ذ ا هو ك ل ي الظفري بني سليم ب بن بن من وكانت مالك عهمة ا ل ق ر ي ة بين حرب بن أ م ي ة ومرداس بن أ ب ي عامر ف أ ح ر ق ا من غيلها ف أ ص ا ب ت ه م الجن فادعى القريه ة كليب فخاصمه العباس يقول له على طريق الهزء أ ن ت سيد ولكن أ ص ا ب ت ك العين انتهى ونجاته ي ق ا ل بعيني اذا اصبته بعينك وعجل ا م ر أ ة و ا ل ج ل ة مثان ا ل إ ب ل انتهى وحكى الفراء رجل نجا العين على فعل, العين على فعل العين على ونجوء العين على فعول ونجيء العين على مثال فعيل ورجل مسفوع وقد أ ص ا ب ت ه س ف ع ة أ ي عين ورجل نفوس إ ذ ا كان حسودا يتعين أ م و ا ل الناس ليصيبها بعين وقد أ ص ا ب ت فلانا نفس أ ي عين وقال أ ب و ع ب ي د ة لا تشوه علي اي لا تقل ما أ ح س ن ه فيصيبني بعين ويقال استشرفت إ ب ل ه م أ ي تعينتها لاصيبها بعين الباب العاشر بعد المئة باب الشيء يسبق إلى القلب إلى بعد يسبق راجع الألفاظ الكتابية باب في ت وقع الأمر ا ل ص في ح ة الثالثة ا ل و س ب ع نفسي يقال وقع ذلك الأمر ذلك ي ن ف ووقع في ض م ي روعي ي و ق ف ر ووقع ع ي و في خلدي وفي صفري وفي جخيسي ومنه يقال لا ي ل ت ا ق هذا ا ل أ م ر بصفري اي لا يلزق بي ولا تقبله نفسي وكذلك يقال لا يليق بصفري قال أ ب و محمد قال ثعلب حكوا لنا عن ا ل أ ص م ع ي أ ن ه قيل له أ ن أ ب ا عبيده يحكي وقع في روعي وفي جخيفي فقال أ م ا الروع فنعم أ م ا الجخيف فلا الباب الحادي عشر بعد المئة باب الفطنة راجع في الألفاظ الكتابية بعد في عشر العقل الصفحة أجناس والأربعين بعد المئة يقال فهمت الشيء فهما وفهما و ف ه ا م ة وطبنت له أ ط ب ن له طبنا وطبنا وطبانا ن و ط ب ا ن ي ة إ ذ ا فطنت له ورجل طبن تبن وتبنت له أ ت ب ن تبنا و ت ب ا ن ي ة و ت ب ا ن ة ولقنته ف أ ن ا القنه لقنا وزكنت الشيء و أ ز ك ن ت ه غيري ورجل زكن وهو طرف من الظن قال قعنب بن ام صاحب ولن يراجع قلبي ودهم ابدا زكنت من امرهم مثل الذي زكنوا ا لا اود القوم ابدا ولا هم يودونني لما اعتقدته من عداوتهم واعتقدوا هم من عداوتي انتهى ويقال ا ح ت ك أ هذا ا ل أ م ر في نفسي أ ي ثبت ولا أ ش ك فيه ومنه احكات ا ل ع ق د ة شددت عقدها قال عدي ك ب ش إ ن ي بكم مرتهن غير ما أ ك ذ ب نفسي و أ م ا ر ي اذ لان الله قد فضلكم فوق من ا ح ك أ صلبا ب إ ز ا ر ي التعليق ك ب ش ه ا م ر أ ة عدي ناداها ورخمها مرتهن رهين بمحبتكم وقوله غير ما اكذب نفسي اي لست اكذب نفسي في محبتك ولا اماريها ولا اجادلها في محبتها اياك من اجل ان الله قد فضلها واهلها على جميع الناس وقوله من احكا صلبا بازاري يريد من شد ازارا وهو الميزر بصلب يعني صلب ا ل إ ن س ا ن وهي ل ف ظ ة أ ر ا د بها العموم ك أ ن ه قال فوق كل أ ح د يشد على نفسه ميزرا ويروى فوق ما أ ح ك ي بصلب و إ ز ا ر ي يريد فضلكم, فضلكم الله بمكارم و أ خ ل ا ق ج م ي ل ة فوق ما أ ذ ك ر ه عنكم ويريد بالصلب الحسب و ب ا ل إ ز ا ر ا ل ع ف ة ويقال غ ر سمعت احاديثا فما احتكا في صدري منها شيء أ ي ما تخالج وعرفت ذاك في معنى قوله وفي معناه قوله ومعني قوله وفي لحن قوله قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول ويقال ما أ ل ح ن ه بحجته أ ي ما أ ف ط ن ه بها و أ ف ه م ه وفهمت ذاك في عروض كلامه وفحوى كلامه ثعلب وفي فحواء كلامه وفحواء كلامه بضم الفاء وفتح الحاء والمد و إ ن ه ل ذ ق ي وشهم وزهن وصيرفي خراج ولاج ا ل و ن ق ر ص و ن ط ي ص ونقاشي ا الباب الثاني عشر بعد المئة باب ا س ل بعد ث عشر ل ر ج ع الرابعة ع في الألفاظ الصفحة الكتابية باب ثقل الأمر ا ثقل ل و ر ن بعد المئة وباب النهوض للعمل ا ل ص ف ح ة ا ل خ ا م س ة والعشرين بعد ا ل م ئ ة يقال إ ن علي منه ل أ و ق ا أ ي ثقلا وقد ا ق ن ي ياوقني أ و ق ا قال الراجل إ ل ي ك حتى قلدوك فوقها وحملوك عبئها واوقها أ و ق ه التعليق الطوق واحد الأطواق وفي التي الرقاب تجعل في ي ر غ و ي د و ز أ ن يعني بذلك إ م ا ر ة أ و و ل ا ي ة من الولايات أ و ح م ا ل ة ضمنها وما أ ش ب ه ذلك انتهى والعبء الثقل أعباء قال الحارث بن حلزة أم علينا جر العباد كما المحمل الأعباء التعليق يريد أن بعض العباد وهم العباديون بن نيط أن من بني تغلب وجمعه وهم بجوز حلزة بعض أصابوا جر أم دما يريد فلم يدرك بنو تغلب بسارهم منهم والجرا الجريره والذنب فقال الحارث لبني تغلب تريدون غ ل ب ت ان تحملوا علينا ما جنى العباديون عليكم وتعلقون ذنوب كل من جنى عليكم بنا كما علق بوسط البعير الذي عليه الحمل الاثقال ونيط علق انتهى ويقال آ د ن ي يؤودني أ و د ا إ ذ ا أ ث ق ل ن ي قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما أ ي لا يثقله و ا ل ق ر ة الثقل قال ا ل ر ا ج ز لما ر أ ت حليلتي عيني ولمتي ك أ ن ه ا حليه تقول هذا ق ر ة علي يا ليته بالنحر أ و بليه او مات عني زوجي ع ش ي ة التعليق يريد أ ن ه لما ك ب ر ضع ف ض ف ر ه و ا ل ح ل ي ي ب ي س ا ل ن ل ي ك و إ ذ ا ي ب و ا ي ك ل ا ن ل ي ك ن ل ي ك و ي ك و ا ي ك و لما ي ك لما يكون م ا يكون م ا يكون لما يكون لما يكون م يكون ا و ن لما يكون ل م ي ك و ل يكون ا ي ك و ل ا يكون ا ي ك ل ا ي ك و لما ي ك و ا ي لما ي ك و ي ك ا ي ك ل ا ي ك ا يكون ل ا ي ك و ل ا ك و ن لما ي و ل ا ي ك و لما ي ل ا ي ك و لما ي لما ي ك و ل ا ي ك و م ا و ن لما يكون م ا و ن لما ي و ن ا ي ك ن لما و ل ي ك و ا ي ك ل ا ل أ ف ر ح ن ي ذلك ا ل أ م ر يفرحني إ ف ر ا ح ا إ ذ ا أ ث ق ل ك قال الشاعر إ ذ ا أ ن ت لم ت ب ر ح تؤدي أ م ا ن ة وتحمل أ خ ر ى أ ف ر ح ت ك الودائع ويقال إ ن علي منه ل ع ب ا ل ة أ ي ثقلا و إ ن علي منه لكتالا وحكى ابن ا ل أ ع ر ب ي زوجناك على أ ن تقيم لها كتالها أ ي ما يصلحها من عيشها ويقال ت ك أ د ن ي ا ل أ م ر و ت ك أ د ن ي إ ذ ا ثقل علي وشق ويقال ل ل ع ق ب ة ا ل ش ا ق ة المصعد ك أ و د وتصعدني ا ل أ م ر مثله ويقال فدحه ا ل أ م ر يفزحه فدحا وبهضه يبهضه بهضا ويقال نائني وناء ب الحمل إ ذ ا أ ث ق ل ك قال الشاعر إ ن ي وجدك لا أ ق ض ي الغريم و إ ن حان القضاء ولا ر ق ص له كبدي إ ل ا ع ص ى أ ر ز ن طارت برايتها تنوء ضربتها بالكف والعضد يقول إ ذ ا حصل علي دين وبلغ أ ج ل ه وطالبني غريمي جعلت موضع قضائي له أ ن آ خ ذ له العصا ا ل غ ل ي ظ ة ا ل م ن ح و ت ة ا ل م ص ل ح ة للضرب و ا ل ب ر ا ي ة ما يسقط إ ذ ا نحتت ولا أ ر ح م ه مما يجري عليه مني من الترداد والمصل و ا ل إ ه ا ن ة و ا ل أ ر ز ن شجر وتنوء أ ي ت س ق ل انتهى ويقال ألقى عليه ألقى ثقله وكلكله وبعاه ومؤونته الباب الثالث عشر بعد المئة باب ردك الرجل عن الشيء يريده راجع في الألفاظ الكتابية باب الكف الأمر الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة وباب المنع الصفحة الخامسة والخمسين يقال صرفته عن الأمر بعد بعد عشر عن عن عن ردك يريده صرفته أصرفه صرفاً في و س ن ي ت ه أ ث ن ي ه ثنيا وردعته أ ر د ع ه ردعا وقدعته قدعا قال الشاعر فمن لطراد الخيل تقدع بالقنا ومن لمراس الخيل عند التنازل التعليق يقول من يطارد الفرسان بعدما الخيل كفها وجذبها بالأعنة الجذب في رؤوسها شيئا قدعت بالرماح يقول لم يعمل فقدت قدعت وقدع في من فإن لتكف بعض جريها ويقال م لمراس ن ل أصحاب ا خ ل تنازل الفرسان إذا في ي م ض ح ر ب انتهى ويقال فرس قدوع إ ذ ا كان ي ق ذ ع بالرمح أ ي يرد ويكف بعض جريه وهو في ت أ و ي ل م ق د و ع قال الشماخ إذا فهن منه الرمح من أنف القدوع التعليق الشماخ إذا مستافهن مكان الرمح منه من أنف ضربن ذكر العير والاثن استافهن شمهن و ا ل أ ت ا ن إ ذ ا حملت منعت الفحل ف إ ذ ا جاء يتشممها رمحته برجلها فشبه رمح ا ل أ ت ا ن للعير إ ذ ا رمحت أ ن ف ه بضرب أ ن ف الفرس بالرمح ل ي ق ف بعض جره وجعل الموضع الذي يصيبه حافرها من أ ن ف ه ب م ن ز ل ة الموضع الذي يصيبه الرمح من أ ن ف الفرس وقد جاء فعول في هذا الموضع للمفعول ومثله ح ل و ب ة و ر ق و ب ة وغير ذلك انتهى وقد نهنهة وما أن فعل كذا وكذا قال عبد مناف ابن الهزلي ما أحسن الأبيات نهنهة. أولى العبي وبعد أحسن الطرد التعليق نهنهته أنهنهه نهنهة تنهنه أن لنعم أحسن نهنهة أحسن وقد أولى وبعد عبد فعل ربع وبعد أ ي ض ا بالتنوين وقد تقدم تفسيره انتهى ويقال أ ف ك ت ه آ ف ك ا أ ي صرفته قال الله عز ذكر أ ن يؤفكون أ ي يصرفون وقال ع م ر بن ا ز ي ن ة ان تكو عن أ ح س ن ا ل م ر و ء ة م أ ف و ك ا ففي آ خ ر ي ن قد افكوا التعليق يقول إن كنت مصروفا المروءة ف ا ل ط ا ئ ف ة التي أنت ف يريد أ ن ك في زمان قد ذهبت مروءه اهله ف أ ن ت تشبههم انتهى ويقال صرته اصوره صورا إ ذ ا أ م ل ت ه وثنيته و ل غ ة أ خ ر ى صرته اصيره سيرا ويقال أ ن ا إ ل ي ك أ ص و ر أ ي أ ن ي ل و أ ن ش د ن ا الفراء الله يريد ع ل تلفتنا ل م يوم أن في ف ا ا إخواننا ق إلى إ صور و ن ن حيثما حيثما يثني بصري من الهوى سلكوا أ ن انهم أ كانوا يتلفتون إ ل ى الموضع الذي مضى فيه الذين فارقوهم ل أ س س ه م على فراقهم ومحبتهم لصاحبتهم يريد أ ن رقابهم م ا ل ك بالالتفات وقوله حيثما يثني الهوى بصري يريد حيثما يحملني هواي ا لهم على الالتفات إ ل ى ا ل ج ه ة التي سلكوها أ ب ن و ا ف أ ن ظ ر و ا إ ل ى آ ث ا ر ه م و إ ل ى أ و ا خ ر ه م وقوله أ ن ظ ر و ا هو أ ن ظ ر وزاد ا و الواو من أ ج ل الشعر اتباعا ل ل ض م ة و أ ن ش د بعضهم خود أ ت ا ه كالمهات عصبول ك أ ن في أ ن ي ا ب ه ا القرنفل يريد القرنفل وزاد الواو بعد الضم انتهى وقال مضرس تدلت علينا الشمس حتى ك أ ن ه ا من الحر يرمى ب ا ل س ف ي ن ة نورها سمودا ل د ا ل أ ر ض ك أ ن رؤوسها علاها صداع أ و فوال تصورها التعليق يصف ض ب ا ء قد دخلت الكنس من ش د ة الحرب وقد منعها ما تجد من الحرب أ ن تتصرف فقد استبدلت بالنفار السكون والنور جمع نوار وهي النفور و ا ل أ ر ط ى شجر الرمل تتخذ ا ل ض ب ا ء في أ ص و ل ه الكنس شبه رؤوسها حين دلتها برؤوس قد أ خ ذ ه ا الصداع أ و برؤوس قد أ خ ذ ت ه ا الفوالي وهي جمع ف ا ل ي ة ويقال ا ا ل ل س م و د ت لا تتحرك و ي للمتحير الدهش الذي لا يدري ما يصنع سامد والسامد ا ل ل ه أ ي ض ا و ا ل س ا م المغني د وحكي عن بعض العرب أ ن ه قال يا ج ا ر ي ة س م د ي لنا أ ي غني لنا ويروى سجودا لدى ا ل أ ر ق ى ويروى كنوسا انتهى وقال الآخر وفرع يصير الجيد وحفن الآخر الجيد يصير كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالج يصف التعليق ي ا م ر أ ة و ا ل ف ر ء شعرها قد أ م ا ل عنقها من كثرته والليث جانب العنق والقنوان جمع قنو ويريد به العنقود شبه ضفائرها بالعناقيد السود ا ل م ت د ل ي ة من شجرها والدوالح ا ل م ث ق ل ة بالحمل انتهى ويقال سبرته عن الامر اثبره سبرا اذا حبسته ورجل مسبور قال حذيفه بن انس الهذلي الا يا فتى ما نازل القوم واحدا بنعمان لم يخلق ضعيفا مسبرا التعليق مدح رجلا من قومه ونعمان وما موضع معروف وما زائدة. يريد نازل القوم وحده لم معه من قومه مدح من ز وفتى منصوب ونصبه من وجهين أ ح د ه م ا النداء وكل مناد منكور منصوب والوجه ا ل آ خ ر أ ن ه منصوب ب إ ض م ا ر فعل ك أ ن ه قال أ ل ا يا قوم اعرفوا فتى أ و عليكم فتى ومثله أ ي ا شاعرا لا شاعر اليوم مثله وقد قيل في المثبر هو ا ل م ح د و د الذي لا يصيب خيرا انتهى وقد غصنته أ غ س ن ه غ ص م ا وهكذا ذكره ب ا ل ص ا د غير م ع ج م ة غصنته بمعنى حبسته و ك أ ن ه من قولهم غصنه إ ذ ا قطعه ويقال غضنته بمعنى حبسته وهذا بالضاد م ن ق و ط ة يقال ما غضنك عن هذا أ ي ما عافك عنه و ع ج س ت ه أ ع ج س ه ع ج س ا و ت ع ج س ت ه تعجسا إ ذ ا حبسته يقال ق ع ي تعجستني أ م و ر أ ي حبستني و إ ب ل عجاساء إ ذ ا كانت ث ق ا ل ة قال الراعي و إ ن برست منها عجاساء ج ل ة بمحنيه ة أشلى العفاس وبروع التعليق وبروعة اشلى من المثان والمحنية الإبل التي ذكرها والجلة والمحنية من الوادي منعطة ا و ا ل ع ف ا س وبروع أسماء لأعيانهما أي ناقتين إذا بركت وقد ا دعاهما ليحتلبهما ط م أ ن ت و شجره يشجره شجرا وحبسته واحتبسته وعقته عن ذاك وعاقني عائق وعقاني عاق قال ذو الخرق الطهوي أ ل م تسمع لذئب بات يعوي ليؤذن صاحبا له باللحاق حسبت بغام راحلتي عناقا وما هي ويب غيرك بالعناق ولو أ ن ي رميتك من قريب لعاقك عن دعاء الذئب ز ب عاقي التعليق يخاطب والبغام صوت يقول صوت صوت عاق لأنه فجئت ل ت أ ك ل ه ا وليست ناقتي بعناق من الغنم ويبا بمعنى ويلى او قريب منه في المعنى ثم قال ولو أ ن ي رميتك من قريب لقتلتك فعاقك عن دعاء الذئب عاق وهو القتل و أ ر ا د عائق فقلب وكذا يقال اعتقيته و أ ع ت ق ت ه انتهى قال لا يعتقي أمرا قضاه عائقه الراجد لا أمرا التعليق أي لا يحبس ما حبث الله انتهى قال الحمص يريد بني عامر بن صعصع وحلفاءهم ويوم ملزق كانت فيه حرب بين بني تميم وبين وبين عامر بن صعصعه وملزق اسم مكان يقول قد علموا في ذلك اليوم أ ن ن ا وقينا أ ح س ا ب ن ا بالصبر و ا ل م ح ا ف ظ ة حتى غلبنا ووفينا أ ن ف س ن ا أ ن نفر فنسب بالفرار ونعتقي نعوق بالضرب والسيف من افتخر علينا يعني أ ن ما فعلته سيوفهم في الناس يعوق الذي يريد مفاخرتهم أ ن يفتخر عليهم منصوب بنعتقي انتهى. ويقال ا ف ت ت خ ب منصوب ن ع ق انتهى و ي رجل عوق إ ذ ا كانت ت ح د ث ه ا ل أ م و ر عن حاجته ولا يمضي لها قال مالك بن خالد الهزلي في بني ل ح امي ن أ ف إ ن ه م اطاعوا رئيسا منهم غير عوق ي التعليق قاله في وقعة كانت بين قاله كانت خزاعة وبني لحيان وقعة وبني ف أ و ق ع ت بنو لحيان ب خ ز ا ع ة انتهى ويقال لفته عن ا ل أ م ر أ ل ف ت ه لفتا وكفاته أ ك ف أ ه كفءا وكذلك كفات ا ل إ ن ا ء أ ك ف أ ه كفءا إ ذ ا قلبته ويقال هو لمته ه يكفئ ي أن ص ر انما قال أبو عمر إ هو ي ض ف ر ه ا الباب الرابع عشر بعد المئة بعد عشر ورد في ا ل أ ص ل بدون تعيين اسم الباقي قال ا ل أ ص م ع ي يقال أ ح س ن النساء ا ل أ س ي ل ة ا ل ض خ م ة و أ ق ذ ح ه ن الجهمه القتيره و أ غ ل ظ المواطئ الحصى على الصفا و أ ش د الرجال ا ل أ ع ج م الضخم يقول ضخم ا ل أ ل و ا ح كثير العصب و أ ن ش د أ ع ج ف إ ل ا من عظام وعصب التعليق يريد أ ن ه قليل اللحم والشحم وهو ضخم العظام والعصب وقال ذ ل الخلة ولا ك أن تطويها ت ت ف ه و ا ح م ض يفتقها و أ س ر ع ا ل ض ب الاعراب ء تيس ا ح ل ب و ق ل ب ض ا ل أ ع ق ط ي ب م ض غ ة أ ك ل ه ا الناس ص ي ح ا ن ي ة م ص ل ب ة أ ي م ت ي ن ة ص ل ب ة ويقال آ ك ل الدواب ب ر ز و ن ا ل رغوث وهي التي يرضعها ولدها وقال بعض ا ل أ ع ر ا ب إ ذ ا ر أ ي ت ه ا يعني السماء ك أ ن ه ا بطن أ ت ا ن قمراء فهي امطر ما تكون ويقال أ ق ب ح هزيلين ا ل م ر أ ة والفرس و أ ط ي ب غث أ ك ل غث ا ل إ ب ل و أ خ ب ث ا ل أ ف ا ع ي أ ف ع ى الجدب و ا خ ب َ ت ُ الحيات ِ حيات ُ الحماط َ وهو شجر ويقال اهون مظلوم سقاء مروب َّ وهو الذي يسقى منه قبل أ ن يمخض ََ وتخرج ز ب د ة ه ويقال سقانا ظليمه ِ طيبه وقد ظلمت واطبي للقوم قال الشاعر وصاحب صدق لم ت ل ن ي اذاته ظلمت وفي ظلمي له عامدا اجره التعليق لغز. أ ر ا د بقوله صاحب صدق وطب لبن ويروى لم تنلني شكاته والزق لا تكون منه الشكوى وظلمه ليس فيه ح ر د بل فيه أ ج ر إ ذ ا شرب منه من هو محتاج إ ل ي ه انتهى وقال آ خ ر لا يظلمون إ ذ ا ضيفوا وطابهم وهم لجارهم في دارهم ظلموا التعليق يصفهم بالبخل يصفهم ل ل ظ م انتهى وشر المال ما لا يزكى ولا يزكى أي الحمير واخبث الذئاب ذئب الغضى واطيب الابل لحما ما اكل السعدان واطيب الغنم لبنا ما اكل الحربث واوصل الناس اوضعهم للصرم في موضعه ويقال المحق الخفي اذكار الابل وقال أهل الحجاز المحق الخفي النخل المتقارب الباب الخامس عشر بعد ا ل م ئ ة باب المياه راجع في فقه ا ل ل غ ة تفصيل ك م ي ة المياه وكيفيتها ومجامعها الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئتين إلى السابعة والثمانين بعد المئتين يقال ماء عزب بين العذوبة ونقاخ وزلاله إلى بين بعد بعد عزب وسلسل وسلسال وسلاسل وماء مسوس إ ذ ا كان ناميا ناجعا فيمن شربه و أ ن ش د لو كنت ماء كنت لا عذب المذاق ولا مسوسا التعليق يهجوه يقول لو كنت من المياه ماءا الطعم ولا نافع للأبدان يريد أنه في النافك هذا الماء يقول لو لكنت لذيذ المياه كنت يهجوه غير يريد في في أنه من وقال م كنتم تمرا لكنتم ث ل لو ه د ل أو كنتم ماءا كثير ن انتهى ت م وشلا وقال ك وقد أ ص ب ح الراضون إ ذ أ ن ت م بها مسوس البلاد يشتكون وبالها التعليق يمدح عبد الملك وبني ومسوس منصوب بالراضون والتقدير يمدح عبد وبني ومسوس منصوب أمية الراضون مسوس البلاد إ ذ أ ن ت م بها ولاه م ذ ب ر و ن يشكون و ب ا ل ه ا والوبال ما يصيب ا ل إ ب ل من ع ا ق ب ة ا ل م أ ك و ل والشارب من ع ا ق ب ة المشروب ويقال كلؤ وبيل إ ذ ا كان مفسدا ل أ ب د ا ن راعيته ويشكو خبر أ ص ب ح جعلهم الناس في تدبير أ م و ر ه م كالماء المسوس انتهى وماء نمير ونمر إ ذ ا كان ناجعا في من شربه مريئاً قال حاتم شربه قال إذ كان ن ت ك ر ه ة ل ع ي ش ت ا هاتى ف حاتم ل ي في بني بدري ج و ر ه زمن الهزال فنعم بالماء النمير ولم, أترك ولم أترك ألاطم الحي العيصاء واليسري في فسقيت أترك جاور م ة ل التعليق ج ج ف ر ي كان حاتم ا بني بدر ي الفزاريين زمن الفساد وهو الزمن الذي احتربت فيه ج د ي ل ة و س ع ل ق ب ي ل ت ا ن من طيئ ف أ ح م د جوارهم و أ ث ن ى عليهم والعوصاء والعيصاء ا ل ش د ة ويروى أ ل ا ق ص ومعناه أ ع ا ل د والجفر البئر ا ل و ا س ع ة غير م ط و ي ة يريد أ ن ه سقى ابله في أ و ل الشرب ومكن من ذلك ولم يؤخر حتى ينزح الماء ويبلغ الحماه وقيل في الجفر إ ن ه البئر إ ذ ا كانت و ا س ع ة ا ل ر أ س ق ر ي ب ة القعر م ط و ي ة كانت أ م غير م ط و ي ة انتهى وماء شريب وشروب إ ذ ا كانت بين الملح والعذب وماء كدر وسجس وطرق إ ذ ا خاضته الدواب وبالت فيه وبعرت وماء رنق ورنق, ورنق ورنق قال زهير شج ا ل س ق ا ط على ناجودها شبما من م ا ئ لينه لا فرقا ولا رنقا التعليق قيل فرقا رنقا الناجود و و أ لا م ي خ ر ج من الخمر و ق ي ل أول هو م ا يخرج من البزاد ولا ق ي كل إ ن ء يجعل فيه ل ا خ م رنقا فهو ا ج و د فغيرا ي ل الخمر وأولها والسقاط جمع والشج المزج ن ا ساق ج جمع و صفوة د و ل ي ن ة بئر ع ذ ب ة الماء وصف قبل هذا فما م ر أ ة ثم شبه ريقها بالخمر ا ل م ن ز و ج ة بالماء البارد وماء شبم والشبم البرد والشبم البرد البارد امتهى وماء خمجرير إ ذ ا كان ثقيلا وماء ملح ف إ ذ ا اشتدت ملوحته قيل ماء زعاق وقعاع و أ ج ا ج وحراق أ ي يحرق أ و ب ا ر ا ل م ا ش ي ة من ش د ة ملوحته ويقال ماء ملح ي ف ق ا عين الطائر إ ذ ا بولغ في ملوحته وطحلب الماء وعرمض إ ذ ا علاه ا ل ت ح ل ب وهي ا ل خ ض ر ة ا ل ر ق ي ق ة ت ع ل الماء والعرمض أ غ ل ظ منها والغلفق مثل ا ل ت ح ل ب وقد دوى الماء إ ذ ا كانت على أ ع ل ا ه ك ا ل د و ا ي ة مما تشفي الريح منه وماء عذب إ ذ ا كان كثير القذا و ا ل ع ذ ب ة ا ل ق ذ ا ت و يقال أ ع ذ ب حوضك أ ي ن ز ع ما فيه من القذا و قد أ ص ح ب الماء إ ذ ا علاه كالطحلو و ماء اجن و أ ج ن إ ذ ا تغير لونه و طعمه و قد أ ج ن الماء ياجن أ ج و ن ا و أ ج ن ا ف إ ذ ا تغيرت ريحه فهو آ س و قد أ ص ل ي أ ص ل أ ص ل ا إ ذ ا تغير ريحه وطعمه من ح م أ ة فيه ويقال إ ن ي لاجد من ماء حبكم طعم أ ص ل وقد حسربا ل م ا ء وحسربت القليب إ ذ ا كدر م ا ء ه ا واختلطت به ا ل ح م أ ة قال الراجز لم ترو حتى حسربت قليبها نزحا وخاف ض م ا شريبها التعليق ذكر إ ب ل ا وزعم أ ن ه ا لم ترو من الماء حتى ش ر بلغت ت جميع ا م ا الذي القليب ء ل في ب حتى كدره وخاف من هو حاضر على الماء أ ل ا يجد ماء في القليب فتعطش إ ب ل ه والشريب الذي يشاربك تكون لكل واحد منكما ن و ب ة من الماء انتهى قال ويقال ماء سعر كثير قال ماء العباس سعبر لا أبو كثير غير سعر سعبر وطعن سعر أ ي حار وزغرب وخضرم إ ذ ا كان كثيرا ويقال للبئر إ ذ ا كانت ك ث ي ر ة الماء بئر عيلم وبئر قليزم قال الشاعر فصبحت قليزما هموما يزيدها مخج الدلا جمومه التعليق ا ل ويروى نخجو م م ماءها مأخوذ من أنهم و التي لا الشيء إذا ساد ينقطع يريد أ ن ه كلما نزف منها ماء ث ا ب إ ل ي ه ا من جوانبها ومن العيون التي فيها ماء والمخجو ج ذ ب الدلو واستقاؤها إ ذ ا كانت م ل أ ة والدلا جمع دلاه وهي الدلو والجموم اجتماع الماء في البئر وكثرته يريد أ ن ا ل إ ب ل صبحت بئرا قليزما ويروى يزيده ك أ ن ه أ ر ا د ركيا أ و جفرا انتهى وبئر خ س ي ف إ ذ ا كانت ك ث ي ر ة الماء قد نقب جبلها قال الراجز قد نزحت إ ن لم تكن خ س ي ف ا أ و يكن البحر لها حليفا ة التعليق وصف بئرا يقول قد نزف جميع ما فيها من الماء ولم فيها ماء على التقدير من أجل ما استقي منها خسيفا يقول ولم على أجل لم لم تكن جميع ينقطع يبق أي قد وصف منكوبة نزف من من إن م ه ء وقوله أ و يكن البحر لها ح ل ي ف ة يقول بينها وبين البحر حلف فكلما استقي منها ماء مد البحر بماء بدل الذي نزح منها وهذا على طريق التعجب من ك ث ر ة مائها انتهى ويقال بئر سجر ومسجورة مملوئة وجاء تولب السيل أي قال إذا كانت وجاء السيل البئرة أي ملأها قال النمر بئر بن سجر فشجر إ ذ ا شاء طالعه م س ج و يرى حولها النبع و ا ل س أ س م ه يكون ل أ ع د ا ئ ه مجهلا مضلا وكانت له معلمه ة والمطالعة التعليق وصف وعلا يقول إذا شاء طالع والمطالعة أن تأتي الشيء سرا فيما زعم بعض الرواه وقال المستسر طالعته يقول كل إليه تأتي نظرت زعم بعض وصف من أن أنه ي ق ع على غير طريق الاستسرار لأنه ل غير طريق م يكن يأتيها ي ح و ا ن غيره و ل ان يخاف إذا أتاها و ل ب ضرب ع من الساسم ش وخشبه أكرم خشب ج ر أكرم ودعموا أن ل هو الشيز وقال بعضهم الابنوس وقيل إ ن باب ا ل ك ع ب ة من الساسم وهو من شجر الجبال ر و ا الساسم ة يهمز وهذه ا ل ر و ا ي ة تلائم البيت ل أ ن ه إ ن لم يكن مهموزا كانت ا ل أ ل ف ت أ س ي س ا و ا ل ق ص ي د ة م ب ن ي ة على غير ت أ س ي س انتهى وماء صراً وصرا والإمدان والنجل الوادي الماء صرا إذا طال إنقاعه الناقع السرخة النز يقال استنجل يصفر إذا نزه حتى في كثر ولعب ا غ ل ل الماء يجري بين الشجر قال الحويذرة ل يجري بين السيول بهذا فأصبح في أصول أي لعب ب ماءه غللا الخروع التعليق السيول ه تقطع المكان الذي ا ل فيه خ ر وتقطع ع و الماء وتكسره واحد وهو أ ن يتعوج في جريه ويرده موضع إ ل ى موضع آ خ ر انتهى وماء طيس وماء ي كثيرا س ل إذا كان و ربب وزبد وربب بالكسر وماء جوار كثير قال القطامي يذكر س ف ي ن ة نوح عليه السلام وعامت وهي ق ا ص د ة ب إ ذ ن ولولا الله جار بها الجوار التعليق أي قاصدة إلى الجودي وعامت دخلت في الماء سارت الله إلى دخلت وقوله أي في فيه يريد بإذن بإذن ولولا الله لهلكت ب ك ث ر ة الماء انتهى قال وكذلك حنطه طيس أ ي ك ث ي ر ة قال الراجز ف يا ل ر ب يَا قوم كروا ان في الكر الغلب والحنطه البيضاء والماء الربب وقال ا ل أ خ ط ل لما راونا والصليب طالعا ومارس الجيش وموتا ن ا ق ع ة خلوا لنا رازان والمزارع و ح ن ط ة طيسا وكرما يانع ك أ ن ه م كانوا غرابا واقعا فطار لما أ ب ص ر الصواقع اصبح جمع الحي قيس شاسعا ل ل بذلك قيس عيلان يقول لما رأوا جمعنا قد أقبل وقد رفع الصليب عرفونا ومار رجل ت ع جمعنا رفع عرفونا ي يهجو قيس سرجيس ق قد وقد وانهزموا رأوا ومار وموت ناقع ي أ خ ذ ب س ر ع ة و أ ص ه في السم يقال سم ناقع وهو الذي أ ن ق ع حتى اشتد وهو ينقع مع غيره مما يقوي عمله انتهى ويقال ماء ضحضاح إ ذ ا كان رقيقا على وجه ا ل أ ر ض ليس له عمق وكذلك الضحل وحباب الماء وحببه ا طرائقه وحكى اللحياني ماء فرات أ ي عذب وماء فرتان وماء ازرق صاف ويقال ن ط ف ة سجراء وغدير أ س ج ر إ ذ ا كان يضرب إ ل ى ا ل ح م ر ة حديث عهد بالسماء لم يسق بعد وماء غور إ ذ ا كان قليلا وماء غور ومياه غور الباب السادس عشر بعد المئة بعد عشر باب القصد والاعتماد راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب الطلب ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والتسعين يقال تعمدت الرجل واعتمدته إ ذ ا قصدت له و أ ن ت عمدتنا أ ي الذي نقصد إ ل ي ه في حوائجنا وعميد القوم سيدهم وقد صمدت له إ ذ ا قصدت له ويقال تصمد له بالعصا إ ذ ا قصد له بها والصمد ا ل س يرثي د الذي يسمد إليه في الحوائد ليس فوقه سيد قال إليه ليس يسمد في سيد س فوقه ب ة بن عمر ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الناعي عمر مسعود التعليق الصمد ر الأسدي ألا أسد عمر بن مسعود وخالد بن نضله وقتلهما كسرى وعنى بالسيد الصمد خالد بن نضله انتهى وقد اعتمرته إ ذ ا قصدت له قال العجاج لقد غزا بن معمر حين اعتمر م غ ز ا بعيدا من بعيد وضبر التعليق يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي وكان قد خرج إلى قتال الخوارج فنكى فيهم وأثر أثرا حسنا وثبا انتهى فلانا إلى وحججت أتيته عمر عبيد معمر يمدح فيهم قد خرج وأثر وضبر بن بن فنكى إذا وفلان محجوج يكثر الناس إ ت ي ا ن ه قال المخبل السعدي و أ ش ه د من يحدون عوف حلولا ل ا كثيرة سب زعموا ب ر ق ا ا ن ل م ز ف ر ة التعليق الحلول ا ل ج ا ا ع ت ل س ب ان ل والمزعفر المصبوغ ل ع ع م م ا ا ا ة ز ف ر ب وقد و ع م السادات أن ا كانوا يصبغون عمائمهم ب ص ف ر ة ف ك أ ن ه م ينظرون إ ل ي ه لجماله وزعموا أ ن ه كان جميل الوجه وكان يسمى القمر والزبرقان اسم من أ س م ا ء القمر وسمي الزبرقان لجماله واسمه ح س ي ن انتهى وقد تسمته إ ذ ا قصدت له و أ ص ل ه من السمت يقال نحن على سمت الطريق وقد انتبته إ ذ ا أ ت ي ت ه وانتجعته و أ ص ل ه من انتجاع الغيث اي طلبه وقد تيممته ويممته و أ م م ت ه و أ م ن ت ه وتوخيته ونحن على وخي الطريق وقد اجتديته إ ذ ا أ ت ي ت ه تطلب جدواه وهي ا ل ع ص ي ة وقد اعتفيته واعتريته وعروته واعتررت به كل هذا إذا أتيته تعرض وإن فلانا لكثير العافية والعفات والعفة فلانا العافية لكثير الأضياء كثير أي قال ا ل أ س د ي مدرس بن ربعي ويقع هذا البيت ا ل أ و ل في شعر عوف بن ا ل أ ح و ا ر فلا تصرميني واسالي عن خليقتي إ ذ ا رد عافي القدر من يستعيرها وكانوا قعودا حولها يرقبونها وكانت ف ت ا ة الحي ممن يفيرها التعليق قال يعقوب موضع من نصب وموضع عافي رفع ق وقال ل المستعير ل إذا جاء المستعير يستعير د ق ابو ل ولم رجع يستعرها لأن قد شغلها فكأن قد رده عن طلب القدر وقال أبو محمد زعم بعض ان ل م ف س ر ي أن العافي منصوب وهو مفعول رد و أ ن ياءه سكنت ل أ ج ل الشعر كما قال ردت عليه أقاصيه عليه ردت وكان ل فاعل ويجعل العافي ما يبقى من المرق في أسفل القدر ب يبقى د رد ه يستعيرها ومن و ما من في المستعير للقدر إ ذ ا استعارها في ا ل ج ذ ب و أ ر ا د ردها رد في أ س ف ل ه ا شيئا من المرق والتوابل يتكرم بذلك ويكون القول العافي في هذا القول بمنزلة هذا العفاوة وقال ا ل ل خ ي ة ط ب ي ي ي ع ومعنى ة ف ر ه الله يوقد تفور ق تحتها حتى تفور انتهى ا ا ل عز وجل ف أ ط ع م القانع والمعتر قال ابن احمر ترعى القطاه الخمس قفورها ثم تعر الماء فيمن يعر التعليق القفور النبت فلاتا وذكر أن قطاها لا تجد فيها وصف وذكر ضرب من ماءا أن تجد فهي ت أ ت ي ارضا اخرى تشرب فيها الماء خمسا ثم تعر اي ت أ ت ي الماء وقوله فيمن ث م ن تكون لمن يعقل وانما استجازه لان الابل ترد الماء الذي ترده القطاه خمسا والابل اذا وردت ورد معها رعاؤها فصارت من و ا ق ع ة على جميع ما يرد لاجل دخول من يعقل معها انتهى وقال ابن مقبل ابن ولا أ ش ت م ا ل ع ف ة ولا يشتمونني إ ذ ا هر دون اللحم والفرث ج ا ز ر وقد تنصفته أ ي طلبت ما عنده وقال غير ا ل أ ص م ع ي تنصفته خدمته الباب السابع عشر بعد المئة باب الشيء القليل راجع في الألفاظ الكتابية باب القلة الصفحة الثالثة والخمسين اللغة بعد عشر في وفي فقه اللغة ت ف ص ي ل ا ل قليل الصفحة الثامنة وسح ا ا ل ل ث ث ي ن و ت ق ي م القلة ا ل ص ف ة الثامنة وشقن ا ا يقال ل ل قليل ووتيح وقليل ث ث ي ووتيح ن وطح ووتح وقليل وعر و و ت ح ت عطيته وشقنت وقليل تافه وحتره أ ق ل عطاءه والحتر الشيء القليل قال الشنفراء و أ م عيال قد شهدت ت ق و ت ه م إ ذ ا حترتهم أ و ت ح ت و أ ق ل ت التعليق مضى تفسير هذا البيت وقال ا ل أ ع ل م الهذلي إ ذ ا ن ف س ا ء لم تخرس ببكرها غلاما ولم يسكت بحتر فطيمها ويقال عطاء مزلج أ ي قليل وقليل نزر وطفيف وممنون و أ ص ه من القطع ويروى في قوله عز وجل و إ ن لك ل أ ج ر ا غير ممنون غير مقطوع وبرض له إ ذ ا أ ق ل عطاءه وشرب مسرد أ ي مقلل الباب الثامن المئة باب الحوائج راجع في الألفاظ الكتابية باب إدراك الوطر الصفحة الثانية والسبعين المئة الثانية وباب نوال الحاجة الصفحة الثامنة والعشرين المئة بعد بعد بعد عشر في ي قال لي في ه ذ الاعور ا ش ي ء ح ج ج ة و م حاجة حاجات ح وحوائد وحيواج ا ج ت ع بن برائن الكلابي وأدماء من تعرضت ل أ ل ب س شهرا بل أ ق ي م لياليا فقلت لها يا عنز أ ن ت م ل ي ح ة من المغزلات النافضات ا ل م د ا ر ي ة لقد طالما ث ب ت ن ي عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائها ي التعليق الأدم من الضباء التي ة الأدم الضباء ا تعلو ل أ من ن و سمرة تسكن والأدم موضع آخر وهي وهي ألوانها التي يقع البيض في الجبال على على وكنا ب ا ل أ د م ا ء عن ا م ر أ ة وقوله تعرضت يريد تعرضت لي ف إ ذ ا ر أ ي ت أ ق س م ت من أ ج ل ه ا والعنز ا ل ض ب ي ة والمغزلات اللواتي معهن غزلان والمداري القرون الواحد مدرا ثم قال قد طالما تركت أ ص ح ا ب ي حتى رحلوا و أ ق م ت من أ ج ل ك وشغلتني عن حوائجي ولو قضيتها لكان في قضائها شفاء ويقال ا ا ل على فعال ق ق ض ض ء مصدر ت كلمته كلاما انتهى ه ومثله و كلاما ي حجت أ ح و ذ بمعنى احتجت قال الشاعر غنيت فلم أ ر د د ك م عن ب غ ي ة وحجت فلم أ ك د د ك م ب ا ل أ ص ا ب ع التعليق ويروى عند بغية. غنيت استغنيت والبغية ما يلتمس غنيت عند ويروى بغية منه يقول لما كنت غنيا وسالتموني لم ارددكم عن شيء ابتغيتموه ولما افتقرت لم اشر ب إ ص ب ع ي إ ل ى واحد منكم واخصكم بالمساله انتهى وهو ومصوي وحائز ويقال حوجاء ولا رجل صدري محتاج لوجاء ما بقيت في صدري حوجاء ولا و م أ ر ب ة و م أ ر ب ة وقد أ ر ب ت إ ل ى الشيء اارب اربا ومنه قولهم ما أ ر ب ك إ ل ى كذا وكذا أ ي ما حاجتك قال الله تعالى ولي فيها م آ ر ب أ خ ر ى أ ي حوائج وقال أ ي ض ا أ و التابعين غير أ و ل ي ا ل إ ر ب ة من الرجال يعني الذين لا ح ا ج ة لهم في النساء واللبانة كلسوم الحاجة قال عمر بن عمر تجور بذي اللبانه عن هواه اذا ما ذاقها حتى يلين بقيت لي ح ا ج ة ف أ ن ا أ ت ت ل ا ه ا أ ي أ ت ت ب ع ه ا و ا ل ت ل و ن ة و ا ل ت ل ل ن ة ا ح ا ج ة يقال لي فيهم ت ل و ن ة لم أ ق ض ه ا و ت ل و ن ة ويروى بيت ا بن مقبل يا حر أ م س ت تلنات الصبا ذهبت فلست منها على عين ولا أثر ا ل ل ت ع ي ق ويروى تلنات يا ويروى ي ل بياء حر على غير وجه الترخيم وقيل حر اسم الله تعالى يقول كبرت و أ س ن ن ت فصرت عزوفا عن اللهو واللعب ولم يبق لي ح ا ج ة في الغزل واللهو وقوله فلست منها على عين ي ن أ ي ليست لي ب غ ي ة فيها في هذا الوقت يعني أ ن ه ا قد زالت عنه ف إ ن ه قد ي أ س من التماسه شيئا منها بعد كبر ه انتهى ا ل ل ت ع يريد ق ي أ ن ه لم ينل ا حاجته منها إ ل ى أ ن رحل قومها و ي قال قضيت من ه ذ الله ا ش ي ء وطرا ق ا ل ل عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا الباب التاسع عشر بعد المئة باب الاجتماع للعداوة على الإنسان راجع في الألفاظ الكتابية باب الاتفاق على الأمر الصفحة الثمانين على على بعد بعد عشر المئة في يقال هم علينا أ ل ب واحد وصدع واحد ووعل واحد وضلع واحد يعني اجتماعهم عليه ب ا ل ع د ا و ة قال ا ل أ ن ص ا ر ي والناس أ ل ب علينا فيك ليس لنا إ ل ا السيوف و أ ط ر ا ف القنا وذروه التعليق أي ملجأ أي ي ل للنبي صلى ل حسان ا عليه وسلم إن الناس قال د ع ى ا ل ع د ا و ة ل ن ا من أجلك وليس يعتصم منهم أجلك وليس إلا ب ا ا ل ل ق ت ل ه م اتوعد ن عبدا لم يخنك أ م ا ن ة وتترك عبدا ظالما وهو ضالع التعليق يخاطب النابغة بذلك النعمان ا ا ب بذلك غ ة ل ن بن المنذر ويعتذر إ ل ي ه من أ م ر وشى به إ ل ى النعمان بعض بني قريع ويقال إ ن القريعي اختلق كذبا بلغه النعمان عن ا ل ن ا ب غ ة فقال أ ت و ع د ن ي وتترك القريعي وهو متحامل جائر ويروى ضالع بالضاف وهو الجائر وقيل الضلع ا ل إ س ا ء ة ويروى ويترك عبد ظلم, ظلم ربه ضالع يعني النعمان أ ي ظلمك ب أ ن ه قال فيك سوءا ونسبه إ ل ي وليس من حقك عليه أ ن يفعل كذا انتهى وقال لبي ه وصله صرامها وصرمه فقطع باق قوامها التعليق تعرض ضلعت لبانة وصوه ولخير واصل خلة صرامها وحب المجامل بالجزيل وحب إذا ضلعت وزاغ من يقول اترك ق ط ع ل ب ا ن ك ممن ت ع ض تعرض وصله أي لم يستقب وأصله من تعرض البعير في السير وهو ويسرة لم البعير أي أن يأخذ يستقب في السير يمنة من تارة قص الطريق يقول اترك محبتك من لم يستقم لك وده وقوله ولخير واصل خ ل ة صرامها أ ي خير المواصلين الذين إ ذ ا ر أ و ا أ س ب ا ب الوصل وصلوا وعرفوا ص ل و و ا الجميل فكافاوا عليه و إ ذ ا ر أ و ا ما يدل على زهد ا ل أ خ ل ا ء صرموا فهم يضعون ا ل أ ش ي ا ء مواضعها والمجامل يقول من كافأك على جميلك فأعطه الجميل وقوله وصرمه أي إذا أظهر الجميل فكافئه عليه وإن اعتقدت أنه يتغير ولا المكافر كافأك الجميل باق إذا الجميلة فكافئه اعتقدت على جميلك عليه من فأعطه أظهر أي يتغير يثبت أنه ف إ ن ظهر ض غ ض ه وتغيره عليك ف أ ن ت قادر على قطيعته وهجره وقوله باق أ ي هو باق عندك متى أ ر د ت ه و أ ن ت ضلعت ل أ ن ه حمله على ا ل خ ل ة و ا ل م ج ا م ل ة و ا ل خ ل ة واحد يريد إ ذ ا ضلعت خ ل ة المجامل والمعنى لا تعجل على صديقك بالهجر والقطع وزاغ قوامها أ ي قصدها وقوام ا ل أ م ر مكسور قيامه من القامة انتهى. ويقال ا ا القامة ل ق و المهتوح م من انتهى د ر ء ك مع فلان أ ي م ي ل ك ويقال ماط عليه يميط ميطا وجنف يجنف جنفا قال الله عز وجل ذلك أ د ن ى أ ل ا تعولوا وقد ت أ ل ب و ا عليه و أ ل ب و ا غيرهم إ ذ ا ج ت م ع و ا وقد أ ج ل ب و ا عليه يجلبون إ ج ل ا ب ا قال الله عز وجل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وقد أجلبوا عليه وقد حشدوا عليه واحتشدوا وحفلوا وحدل علي يحدل حدلا ويقال إنه لحبل غير عدل وقد عليهم بخيلك عليه عليه علي يحضل حدلا لحدل عدل عليه عشي يعشى عشا غير إنه إذا جار عليك وظلمك. انتهى الشريط ا ا عليك وظلمك ل م خ سجله عشر من كتاب في كتاب يعقوب من كنز بن كتاب كتاب تهذيب الحفاظ الألفاظ إسحاق السكين لأبي في يوسف س فائز عبد القادر شيخ الزور في د و ح ة قطر في الثالث من شهر رجب س ن ة خمس عشر و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف ل ل ه ج ر ة